بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي خوي بخشندري مهربان. يا أيها المدثر. أي أوكسيك كسيك خط بيتاء وتاء. قم فأنتذر. هستخلت بيدار بدار وربك فكبر. وبرود جارد بجورة بجراء. وثيابك فطهر و포شاكد بباكرا بقراه وروجذفهجر ودزل جناها القراه ولا تمن تستثنير وشد ما بخشو بزوري بزانيت ولي ربك فاصبر ولا بر بروردگارت خضرا بقراه فاذا نقر فينا قوم هركاته كفوكرا بكرناده فذلك يومئذ يوم إذ يوم عسير. أو الرج الرج يش سخت جرانا. على الكافرين غير يسير. لسر كافران سوك أسانية. ذرني ومن خلقت وحيدة. وأظلم نو أو كسبين كدرستم وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَدَارَيِّ زَوْرُ زَبَنْدًا بِيَدَاوَى وَكُرَانِ آمَادَو بَرْدَسْت وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَهُوِي جِيَانٍ بُو رَاخِصْتُ وَبَتْسُونَ رَاخِصْتِنِيك ثُمَّ يَطُمَعُ أَنْ أزيد دوائي أمانش هشتابتما زياتري بدامي كلا إنهو كان لآياتنا عنيدا نا تاوروان نبي براستي أو درباري آتاني ايما ببعوريشي كلا رقا سأرهقه صعودا بمزوانا سزاي سخت پيدسجم إنهو فت وقدر ثم كبيري كرده و هلي سنگان قصا خوي كيف قدر دك با كش تسوني هلي سنگان ثم قتل كيف قدر دوباره با كش بچه تسوني ثم داوته لا ثم نظر لپاشان ثم عبس و بسر. أوسان أوتواني گرجو روي ترشكر أم أذبر وستكبر إن ذا بفيزيك وپشتي حل کر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ذاوتي أم قرآن هيتي ترنيا ذا دو يغنبك ورجيراوا إن هذا إلا قول البشر أم قرآن هر گفتاري سفر زودي خما 20 وما ادراك ما سقر تو تزالت لا تبقي ولا تذق اقريك هي نا هي هنا للبشر بكم هالو كيف رجدكاتو دي برجيني عليها تسعة عشر نوزدف ريشتا أوتان بسريا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا إلهم إلا فتن للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرد بالذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقلن الذين في قلوبهم مرض وليقلن الذين فِي قلوبهم مرض والكافرون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَّمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ هَرْفِ رِجْتَ مَانْ كَرْدُ وَبَكَارْ بَدَسْتَانِ دُوَزَاخْرْ وَجْمَارِئَ اوْ فِرِجْتَانَ مگر بۆ تاقیکردنەوەی ئەوانەی کە بێ تا ئەوانەی کتێبیان پێدراوە دڵ نیابابن وە بڕوادارەکان بڕواکەیان زیاد و هیچیان دو دڵ نبن ئەوانەی کتێبیان پێدراوە و ئیماندارانیش وە تا بڵێن ئەوانەی کە نەخۆشی ناپاچیان لە و بێ بڕواکان، خواچیمە بەستە بەم ژمارەیە کە لە غریبیدا وەک مەسل وایە، ابو جو رخوا او کسای کبیر و گمرای دکات او کسای کبیر و رنمونی دکات و جما ریل اشکرانی پروردگار تو نازانه مگر هر خوی و ام آتانه هر اموج و پندن بو آدمی کلا واله بمانگ و سوین بمان وللیل اذ بە شەو بشو کپش پشال دکات و دروا والصبح إذا أسفر. وسُئِد بَبَلَبَيان كَرُونَ دَبِيتَوَاءٍ. إنَّهَا لِإِحْدَى الْقُبُرِ. بِأَجْمَادِ وَزَخِيكِ كَلَشْتَ سَمْناكَ جَوْرَكَانِ. نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ. ترسين ربواهم وخلتي. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أي يتقدم أو يتأخر بو أوكسة تانك ديوه كل نفس بما كسبت رهينه همو كسيق بارم تيكر دوي خويت إلا أصحاب اليمين مگر هاولاني دستي راست لطاك كاران في كلبا خاتي بهشتة، ترسيا ليكترد عن المجرمين لحال توان باران. ما سلككم في سقر هل بهشت ولاام ولام أذا توا. كديو منو بيمانو تون. قالوا لم نك مِنَ المصلين أواني جوتيان إيملا ويشكران نبوين ولم نكن طايم المسكين وخوراك ما ندد بهجاران وكنا نقوب مع الخائضين ورودتون لقل أوانيك رودتون لقصي خرافوا بشارعيدا وكنا ان نكذب بيوم الدين بروج دوينب حتى اتانا اليقين تامردن يا خيبيغرتين بما تنفعهم شفاعه الشافعين اترتكايتكا كاران هيقازانج شانبيناغينت بما لهم عني تفكرت مغر الدين اوتيا نارو الدجر لا ام وجاري قران كانهم حمر مستنفر من لشير يال لدست كوملي بل يريد كل أمر إِمْ منهم أن يأتَ صحفاً من الشَّرَّ. بالك هو مو يك يغلبان. أي ميكلاوي بوبندردري الأخوة وكبرواب محمد صلى الله عليه وسلم بينه. كلا بل لا يخافون الآخرة. بَعْثَ عَوَرَوَانِ أَوْ نَبْنٍ بَلْ كُهَدْ نَاتِرَ سَنَ الْرَّوْجِ الدُّوَائِيِّ قَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ بَعْضِ شِمَامٍ بْنَ وَبْرَاسٍ تِيْقُرَانٍ بَنْدُ آمُوجَارِيَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ إِنْ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة آموشگاري قرآن ورناقرن مگر خواب يويد خواه شياوية ترسانة وشياوية خوشبونا